بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا مقدر ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد